Ehdina s al musterkeim, s-saratol lavina ennantalajihim, ja heidät on Allah yadkhilul ladhina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم. أهلكناهم فلا ناصر لهم فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه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 كمن هو خالد في النار وسق ما أنحمى ما وسق ما أنحمى فقطع Allahu liman hamidam. Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu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 ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال ألف أولئك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 فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله وَاسْتَنْفِرُوا لِلذَّعْنِ بَيْنَكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ